فَيُبْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الْرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَضْتُمْ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَضْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا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 في هذه أعمى فه و في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لتقذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كتتركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا